أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم غلبهم سَيَغْلِبُونَ فِي بضعة بسر مي الرحيم وعده الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون, يعلمون ظاهرا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 ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون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 بالبينات، فما كان الله ليظلمهم، فما كان الله ليظلمهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، ثم كان عقبة الذين أساؤوا. كذبوا أو كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. Allah يبدأ الخلق ثم يعيده. Allah يبدأ الخلق ثم يعيده ثم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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَتَفَرَّقُونَ فَأَمَّنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَضَتِي يُحْبَرُونَ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 ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف أنسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاءكم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 كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم نبين إليه وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه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 أم أنزلنا عليهم سلطانًا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها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 يَذْرِبُ الَّذِي يَرْضَى وَفِي الناسِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ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 من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس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 فأقِم وَجَاهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِيمِ مِنْ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ الْلاَمَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ فَأَقِم وَجَاهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِيمِ مِنْ قَبْلَ أَن يَأْتِيَ يَوْمُ الْلاَمَ رَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يوم يثي الصدعون من كفر فعليه كفره من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلانفسهم يمهدون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 فإذا أصاب بِهِ من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أي نزل عليهم من قبله لملسين فَأَوْحَىٰ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 ولئن أرسلنا ريح فرأوهم صفر ولا ظل من بعده يكفرون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 وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كَذَلِكَ كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله لَا يوم البعث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 ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثال ولإن جئته بأية لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مضطرون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون، فاصبِذ إن وعد الله حق ولا يستخف إنك الذين لا يُقِنون.